لا يقبل عملا يعمله العامل إلا إذا أخلصه لله عز وجل ذلك أن الإخلاص لله عز وجل عليه قوام الأعمال كلها قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص وقال الله عز وجل أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المسلمين قال الله عز وجل قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالاعمال التي يعملها العبد إن ابتغى بها وجه الله عز وجل قبلت واثمرت وأيناعت وإذا كان العبد في عمله أراد حطام الدنيا وأراد زهرتها الخادعة وأراد الرئاسات والزعامات وكثرة الأتباع فإنه وبال عظيم عليه يوم أن يقف بين يدي ربه فيقول طلبت العلم وعلمته فيقال إنما طلبت العلم ليقال عالم كذبت فيأخذ به على وجهه إلى النار وهي خسارة عظيمة فادحة يوم أن تكون تلك الأعمال هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالعبد ينبغي أن يكون حذرا في عمله أن يبتغي به الدنيا أو أن يبتغي به المكان والعلو تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا عليك أن تلحظ نيتك وقصدك فإن هذا الأمر قد شق على الكثيرين من أهل العلم والفضل كانوا يلحظون نواياهم ومقاصدهم كان السلف يقول بعضهم ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي وكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون غاية الحرص على تحقيق الإخلاص لله رب العالمين فكانوا يخافون من الشهرة وكانوا يخافون من الزعامات والرئاسات قال أيوب من أبي تميم السختياني آخر ما ينزع من قلوب الصالحين محبة الرئاسة هذا رجل صالح لكن الرئاسة تنازعه والشهرة تنازعه وأن يشار إليه بالبنان تنازعه إنها مطالب دنيئة يزينها الشيطان بين أعين من عمل اعمالا في ظاهرها الصلاح والخير ولذلك كان أئمة السلف يحرصون على تنقية الأعمال أكثر من حرصهم على كثرتها قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يكن أيكم أكثر عملا كان سلفنا يحرصون على تحقيق الإخلاص فطوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله عز وجل فكانوا يخافون من الرياء لأنهم يعلمون أن الرياء محبط للأعمال وكانوا يخافون من الشهرة لانهم يعلمون أن الشهرة تجلب على العبد المقاصد السيئه فيصبح فيصبح يعمل للخلق طلبا لمدحهم وثنائهم ولذلك الإخلاص أمره ولذلك الاخلاص امره عزيز وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يحرصون عليه ويطلبونه ويخافون من تخلفه الإخلاص أن يكون الباعث في عملك رضا الله عز وجل وابتغاء مرضاته تتقرب بأعمالك صلاة وصياما وزكاة وحجا ركوعا وسجودا طلبا للعلم ودعوة تبتغي بها وجه الله عز وجل وهذا الأمر في, في غاية الوعورة والصعوبة إذ أن العبد ينازع في مقاصده وينازع في نواياه فعليك أن تبتغي بعمل بعملك وجه الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فأنت يجب أن تحذر من انصراف النوايا في عملك أنك تبتغي بها وجه الله عز وجل أنك تبتغي بها غير وجه الله عز وجل من حطام هذه الدنيا الزائفه ولذلك كان سلفنا رضوان الله عليهم لا يعولون في اعمالهم إلا على طلب مرضات الله عز وجل استوقف بعض بعض الائمه رجلا رجل فقال إن الناس بخير إن الناس بخير ما ابقاك الله لهم فقال هذا الإمام إن أقبل على شأنك فإن الناس لا يزالون بخير ما اتقوا ربهم وكان سلفنا رضوان الله عليهم يخافون من الشهرة والظهور فقد كان بعضهم كانوا يخافون من الشهرة والظهور كان بعضهم إذا حضر مجلسه أكثر من خمسة ربما قام وانصرف وكان سفيان بن عبد الله الثوري أبو عبد الله كان يغيب عن طلبة العلم مده يبحثون عنه يريد أن يكون هائما يخلو بنفسه مع ربه عز وجل وكان الإمام أحمد ابن حنبل أيضا إمام آل السنة يقول إنني أشتهي ما لا اجد قال وماذا تشتهي أيها الإمام قال أحب أن أكون خاليا إنهم يتقوون بمثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخلو في أذكاره عقب صلاة الفجر فلما كلم في هذا قال إنها إنها خلوتي فإذا تركتها خارت قواي إنهم كانوا يتقوون بطاعتهم لربهم وإقبالهم عليه ولا يعولون فيما في أمرهم على كثرة الأتباع ولا على ما يشار بالبنان ولا على الصيت الذي يملأ الدنيا ولا على إقبال القلوب والأنفس إليهم لا كانوا يعولون على رضاء ربهم وعلى تأييد ربهم وعلى نصرة ربهم شيخ الإسلام يقل مع أذكاره يذكر ربه ويناجي ربه خاليا إنها قوتي فإذا تركتها خارت قواي يتقوون بمثل هذا ولا, يت ولا يستنصرون بكثرة الأتباع ولا بالصيط الواسع لهم كذلك أيضا الإمام أحمد ابن حنبل امام آل السنة كذلك أيضا كان يتأيد بربه عز وجل ولا يعول على أحد كائنا من كان ألم يقف الإمام أحمد ابن حنبل وحده رغم ما حصل له من البلاء العظيم فما الزاد الذي كان عند أحمد؟ ما الزاد الذي كان يعول عليه الامام احمد هل كثره طلابه هل صيته هل سمعته هل علمه انه كان يعول على صلته بربه واخلاصه لخالقه انه كان يعول على تلك العبادات التي اخلص فيها لربه ولذلك ما اسرع الخذلان لمن كان بعمله يريد الدنيا سمعة وشرفا صيطا ومنزلا ما أسرع أن يخذل ويمكر به ولذلك من أعظم عوامل الثبات بل هو اسها ولبها أن تخلص الأعمال لله رب العالمين لا تبحث على ثناء أحد ولا على مدح أحد ولا على سمعة تطير مشرقا أو مغربا وهب أن الناس وهب ان الناس قد ذكروك وانت تعلم من نفسك غير ما ذكروك بل الانسان على نفسه بصيره هب انهم مدحوك وتعلم انك دون هذا المدح لما تعلمه من حقيقه نفسك وهب ان الناس قد اجتمعوا عليك فانك ما لم تكن اهلا فانه فتنه لك وهب أنك حصلت ما تريد مما تبحث عنه فما بال القلب يصيبه الوهن والضعف إذ لم يكن مخلصا فيا معاشر الإخوة الكرام عونوا على الإخلاص لله عز وجل في أقوالكم وأعمالكم ومواقفكم فما أسرع أن ينزح هذا البهرج ويكون كذبا سلفنا رضوان الله عليهم كانوا يخافون من الرياء غايه الخوف ويخافون من السمعه والشهره غايه الخوف وكانوا يطلبون العلم يبتغون به وجه الله عز وجل كانوا يريدون من وراء طلب العلم ان يرفعوا الجهل عن انفسهم يعلمون أن انفسهم بها جهل يعلمون أن أنفسهم بها ضعف يعلمون أن النفس بها أدواء فيأخذون هذا العلم يطببون به أنفسهم ويعالجون به قلوبهم لم يكونوا يتزينون بالعلم ولا يختالون بالعلم كانوا أئمة وهم في غايه التواضع هذا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عالم خراسان ومفتيا كان مره مع طلابه وكان يريد ان يشرب ماء في ورد ماء فدخل يشرب مع الناس وخرج معهم فقال طلابه قال طلابه فقال طلابه انتم سمعتم قصه عبد الله المبارك ولا ما سمعتم هذا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عالم خرسان ومفتيا كان مرة مع طلابه على ورد ماء فدخل مع الناس فشرب وخرج قالوا يا إمام لو أنك أمرتنا أتينا لك بالماء قال خرج دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس كان العلم يربي أنفسهم كانوا في غاية التواضع لا كبرا ولا ترفعا وكانوا ينكسرون بين يدي ربهم فما أكثر مناجاتهم لخالقهم بأن يثبتهم الله عز وجل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في غاية الحذر ما يأمنوا أحدهم على نفسه سفيان بن سعيد الثوري لما بكى بكاء مريرا قالوا هذا كله من الذنوب اخذت ابنة من الارض قال ان الذنوب امرها احقر من هذا ان الذنوب امرها احقر من هذا انني اخاف سوء الخاتمة اذا كان سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله الإمام المبجل الذي كان رأسا في العلم رأسا في الأحاديث رأسا في الخشوع والزهد والتاله إذا كان يخاف سوء الخاتمة فكيف بنا نحن وأنت إن الذنوب أمرها أحقر من هذا إنني أخاف سوء الخاتمة من أجل أن تدرك أنهم لا يعولون على هذا الصيت وليسوا يجرون وراء تلكم السمعة الزائفة ولا يبحثون على مرضات أحد عند أن اجتمع حوله المسلمون أعدادا هائلة تجتمع حول سفيان بن سعيد الثوري يقال إنني أخاف أن يكون الله قد ضيع المسلمين حين احتاج المسلمون إلى أمثالي انظر إلى ازدراء النفس وهضمها فإلى ما تشمخ وإلى ما تصبو وماذا تريد يا هذا بتلك الخيالا وبذلك الترفع والكبر ماذا تريد إنك لم تدرك الأمر بعد أنت تعيش وهما وتعيش خيالا واسعا إن الرفعة الحقيقية والمنزلة الرفيعة يوم أن تعرف الطريق إلى الله عز وجل فإذا عرفت الطريق إلى ربك عرفت الحق والهدى أما أن تعيش مضطربا وأن تعيش وراء بحث وراء المنازل ووراء الاماكن ووراء المناصب فأنت تضر بنفسك وتضر بدينك فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا فليس مدحهم بمدح وليس الأمر كما يؤمنه الكثيرون من وراء تلك الأعمال عليك أن تتقرب إلى ربك وأن تصدق في هذا المطلوب وإن الأمر ما لم يكن المرء مخلصا فإنه على خطر عظيم وهو لا يستطيع أن يثبت إذا لم يتزود بهذا الإخلاص ولا يستطيع أن يثبت على الطريق إذا لم يكن مخلصا صادقا فعما قريب إذا حصل الإبتلاء وهجمت عليه المحن وهو لم يتزود بهذا الإخلاص ما أسرع أن يتعثر وما أسرع أن يعطب ولن ينفعه ما كان يؤمنه من كثرة الأتباء والأنصار معاشرا الإخوة الفضلاء علينا أن نخلص لله عز وجل في عبادتنا في طلبنا للعلم علينا أن نبتغي وجه الله عز وجل فإن الأمر جد خطير إذا كان الأمر أمر المرء يريد من ورائه الدنيا أو يريد من ورائه السمعة أو يريد من ورائه المنزلة أو يريد من ورائه أن يشار إليه بالبنان فإن هذا بلا عظيم إن السلف رضوان الله عليهم كانوا يخافون على أنفسهم من مثل هذه المزالق الخطيرة التي تؤثر في صلة العبد بربه والتي تجعله والتي تجعله مبغوضا عند ربه وإن أحبه الناس ممقوتا عند خالقه وإن قربه الناس عليك أن تتزود بالإخلاص. الذي يجعلك مباركا مسددا معانا موفقا عليك أن تتزود به فإن الإبتلاء سنة الله عز وجل ما الذي كان يعول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عند أن قام عليه آل الباطل بفرقهم ومللهم ونحلهم جميعا ما الذي كان يعول عليه ابن القيم الجوزية عند أن كان يطاف به بالأسواق من أجل ما كان يقرره من الحق كانوا يعولون على إخلاصهم كانوا يعولون على مناجاتهم لربهم كانوا يعولون على صلتهم بالله عز وجل ولذا كن حذرا أن تكون الأمور عندك, أن تكون الأمور عندك هي مرضات للناس وبحث عن منزلة عندهم أو أنك تريد من وراء ذلك السمعة والشهرة فهذا خسران وبيل وعما قريب ينكشف هذا البهرج وتعلم أنك كنت في وهم بل أبعد من هذا أنك كنت في خذلان عظيم إذ أنك لم تجاهد نفسك في تحقيق الإخلاص لله رب العالمين علينا أن نأخذ بأسباب الثبات على هذا الدين ومن أعظمها كما سمعت الإخلاص لله رب العالمين فإنه من لم يكن مخلصا فإنه يخاف عليه أن يرتد ويظل عياذا بالله عز وجل فإن عدم الاخلاص معناه الشرك بالله عز وجل وإذا كان المرء يخرج من صلاته وليس له الا نصف اجرها او ربع اجرها او عشر اجرها فكيف اذا غاب الاخلاص عن عباداته فكنت مريدا لثناء الناس ومريدا للمنزل في قلوبهم فعلينا جميعا نجاهد انفسنا قبل ان نقدم على الله عز وجل واعمالنا هباء منثورا أين علمك هباء منثورا أين جهدك الذي بذلت هباء منثورا أين صلواتك وصيامك هباء منثورا ذلك أنك لم ترد به وجه الله عز وجل فالحذر أن يكون مراد العبد خطام الدنيا الزائل علينا أيضا أن نحرص على العمل بالعلم فإننا كلما عملنا بالعلم كلما جنينا ثماره الطيبة وكلما أحببنا العلم والخير والهدى فقد كان السلف كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي وأبو غير رضي الله عنهم لا يجاوز العشر آيات حتى يتعلموهم ويعملوا بهن فأخذوا العلم والعمل فعليك أن تحرص على أن تعمل بعلمك فإن هذا فيه دوام للخير وثبات للخير فإن الذي لا يعمل بعلمه يكون ما تعلمه وبالا عليه كل من لم يعمل بعلمه يكون له مثل السوء كمثل الحمار يحمل أسفارا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلب إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلاك فاحذر عبد الله أن تترك العمل بالعلم جاهد نفسك جاهد نفسك فإن النفس تميل إلى الركون والكسل ولن تذوق طعم العلم حتى تعمل به ولن تنال الأجر الذي ذكره ربنا لأهل العلم إلا إذا عملت بالعلم فلست بفقيه إذا لم تعمل بعلمك لست بعالم إذا تركت العلم جانبا فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين لا يشمل من كان العلم عنده علم اللسان وترك العمل لا ليس بفقيه إنما الفقيه الذي علم فعامل علم فعامل أما أن تكثر من حجج الله عليك فالامر كما قالت عائشة أم المؤمنين وإحاك لقد أكثرت من حجج الله عليك والقرآن حجة لك أو عليك كلما عملت بالعلم كلما أحببته وكلما استقر في قلبك وكلما أثمر اثارا طيبه في نفسك كلما سعدت النفس وانشرح الصدر وكلما تركت العلم وراء العمل وراء ظهرك كلما قس القلب فصار العلم غير مبارك. صار العلم غير مبارك وصار العلم وبالا على صاحبه فلم ينتفع به في حياة قلبه ولم ينتفع في أخرى فلا قلبه انتفع بالعلم ولا الاخره انتفع بها فإنه شقاء في الدنيا ووبال على صاحبه في الآخرة علينا جميعا أن نحرص على الاتباع أيضا كما قرره إخواننا في كلماتهم فإن الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا ظاهرا وباطنا السنة ينبغي أن تكون متمثلا فيك قولا وعملا ظاهرا وباطنا لا ينبغي أن تكون كلمات تتكلم بها أو أحاديث تحدث بها بل الذي ينبغي أن تكون صادقا قولا وعملا ظاهرا وباطنا تعيش السنة سنة في أقوالك وتعيش السنة في أفعالك وتعيش السنة في مواقفك وتميز دعوتك بنزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالدين ليس دعاوى والسنة ليست دعاوى انه محك عظيم يتميز فيه الصادقون من الكاذبين كم قد ادعى أقوام انهم اهل سنة ففضحتهم مواقفهم وفضحتهم اعمالهم وكم من اقوام اظهروا الزهد والنسك فاذا بهم دجالون كاذبون وكم قد أظهر أقوام السنة وظن الناس أنهم أهل سنة فإذا بهم دعاه باطل من أجل أن تعلم أن السنة لا تحمل مثل هذا الخبث لا تحمل مثل هذا الخبث فإياك أن تخدع فيكون الجزاء أنه يمكر بك وإياك أن تكون صاحب وجهين فيكون الجزاء أن يمكر بك وإياك أن تتخذ السنة مطية لمآربك فيكون الجزاء أن تخذل أحوج ما أن تكون إلى من يساندك عليك أن تصدق ولو قل الأتباع وعليك أن تتحرى الإخلاص ولو لم يكن معك أحد إلا رب العالمين فعليك أن تعلم كلما كنت صادقا مخلصا عاملا بالحق والهدى كلما كان هذا نصر لك ولدعوتك علينا جميعا أن نعلم أن الأمر ليس بالأمان وليس بالآمال إنما هو جد وعمل وعزم وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ويقول الشاعر إن كنت ذا راي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا فالمرء ينبغي أن يكون ذا عزيمة صادقة وعليه أيضا أن يتوخى أسباب الثبات منها العناية بكتاب الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا عليك أن تعتني بكتاب الله قراءة وتدبرا ترتيلا وحفظا وعليك أيضا أن تكون ممتثلا لأوامره ونواهيه فنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خلق القرآن إن أمر الثبات يحتاج منا جميعا إلى معرفة أسباب الثبات فليس الأمر أن يكون المرء يريد أن يثبت على طريق الهدايه ولم يسلك مسالكها تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس حقق الإخلاص والزم الصدق واحرص على الاتباع الصادق لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليك أن تحذر من أسباب السقوط عياذا بالله من سريرة سيئة باطن سيء دخن في القلب طوية خبيثة فإن هذا أثار وخيمة طال الزمان أو القصر عليك أن تكون ذانية طيبة وسريرة طيبة ومحبة للخير للمسلمين احذر أن تكون الطوية سيئة عياذا بالله واحذر أن يكون طلبك للعلم من أجل أغراض ومآرب صحيح القصد من الآن صحيح القصد من الآن صحيح النية من الآن صحيح الاتباع من الآن من أجل أن لا يتعثر المر ومن أجل أن لا يسقط في الطريق فإن طريق الدعوة طريق محفوف بالمكاره حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات إذا رام المرء أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يحذر من مثل هذه المطبات والمنعطفات التي تضر به وبسيره أما ان تعيشها كذا دون ملاحظة لقلبك دون مراقبة لنفسك دون ملاحظة لاتباعك. دون مراقبه هل تسير سيرا يحبه الله هل أنت في الطريق الذي رضيه الله لنا هل اعمالك نقيه صالحه أم انها اعمال ملطخه بنوايا السوء وبسرائر سيئه وبمقاصد دنيئه فخير لك فخير لك انك لم تعلم فليتك ثم ليتك ما علمت ولذا الأمر ليس بالأمر الهين، إن أمر تصحيح المقاصد والنوايا عالجه الأئمة الكبار والفضلاء والعظماء عالجوا هذا الأمر معالجة شديدة، وكانوا يحرصون غاية الحرص على نقاوة الأعمال، نقاوة الأعمال، فكم من عبد قد كثرت أعماله لكنه لم يراقب ذلك العمل ولم يصحح ذلك القصد وهب وهب انه قد تحقق لك من حطام الدنيا ما تحقق تحقق فان الامر وخيم في مآله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الاخلاص يجعلك تشعر بالانس وتشعر بالراحة وتشعر بالطمأنينة وتشعر بلذة المناجات الإخلاص يجعلك في قوة وشجاعة المرائي ضعيف المرائي ضعيف الذي يبحث عن الرئاسات والزعامات ضعيف أما المخلص شجاع مندفع إلى الحق والهدى يريد نصرة دين الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ولذلك إذا كنت صاحب رياء وصاحب مقاصد سيئة فإنه لا يعول عليك في نصرة دين الله إنك لم تستطع أن تنصر دين الله في نفسك في نيتك في قصدك في إرادتك هل يعول عليك المسلمون في نصرة دين الله عز وجل أمام مقالات الكفر أمام الآراء البدعيه أمام الضلالات ستكون ضعيفا ضعيفا صاحب خوار اعلم أن الإخلاص لله عز وجل اقوى سلاح مع المتابعه الصادقة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن هؤلاء أهل البدع من أعظم أسباب انتكاستهم عدم إخلاصهم فالنفاق فيهم كثير والرياء فيهم كثير وحب السمعة والشهرة فيهم كثير والبحث عن المناصب فيهم كثير ولذا خذلوا, خذلوا عن معرفة الحق ونصرته علينا جميعا أن نتواصى أبدا بالصبر على الثبات على هذه الدعوة وأن نتعاون فيما بيننا على التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من أجل أن تبقى هذه الدعوة قوية إن قوتها بإخلاص أهلها إن قوتها بصدق أهلها إن قوتها بلزوم الطريق الصحيح كتاب ربنا وسنة نبينا على ما كان عليه سلفنا الكرام إن بقى هذه الدعوة إذا سارت على ما كان عليه الأولون في صدق دعوتهم وفي نصاعة منهجهم وفي حسن سريرتهم تبقى وتدوم لو وقف أهل الباطن جميعا مشرقا ومغربا ما استطاعوا أن يقفوا أمام صاحب سنة بحق واحد واحد من اهل السنه واحد من اهل السنة إذا وقف آل الباطل كلهم أمامه ما استطاعوا أن يفعلوا معه شيئا خذ أحمد بن حنبل مثلا ألم يكن واحدا أجيب كان الإمام أحمد بن حنبل وحده يقاوم أهل الباطل جميعا يقاوم دولة دعت إلى مقالة كفرية وهي أن القرآن مخلوق مقالة كفر دعا إليها المأمون بسبب وزاره اهل البدع ابن أبي دعاد ومن كان معه دعا إلى مقالة كفرية صمد الإمام أحمد ابن حنبل وحده قامت الدنيا أمامه قام أهل الباطن أمامه وقد وجدوا من السلطاني نصرة وتأييدا هل هل خذل أحمد لا هل ضعف أحمد لا هل ترك أحمد هذا المقام العظيم لا إنما ثبت الإمام أحمد فما هي أسباب ثباته وما هي عوامل ثباته ينبغي أن ندرس هذا الأمر دراسة قوية هل عول أحمد على أحدهم إلا على صلته بربه هل عول الإمام أحمد على كثرة الأتباع على كثرة الطلاب على التلامذة لا إنما عول على ما بينه وبين ربه عز وجل فالصدق أيها الإخوة منجات الصدق نجات الصدق طمانينه والكذب ريبة وكلما كنت صادقا في البحث عن عيوب النفس كلما أطلعك الله عليها، احذر أن تظن أنك ما أن عرفت السنة، فأطلقت لحية ورفعت ثوبا أن الأمر قد انتهى لا لا ليس الامر كذلك فلا يزال المرء يعالج من خصال الجاهلية في نفسه أمرا كثيرا يعالج يعالج أفات النفس. يبحث على تحقيق الإخلاص كم مرة يبكي بكاء مريرا كم مرة يحزن حزنا شديدا كم مرة يود لو أنه يترك هذا الأمر كله كم مرة يخاف من لقاء الله أن يقال له خذوه فألقوه في النار إن المخلص معذب معذب القلب لما هو معذب؟ لأنه يصارع يصارع يصارع أما إذا كنت في مأمن من هذا الانكسار ومن هذا الوجع ومن هذا العذاب فلم تدخل المعركة بعد لم تدخل أنت لم تدخل بعد أنت لم تدخل بعد إذا قلت الحمد لله أنا على إخلاص أنت ينبغي أن تشك في إخلاصك عبد الله الواردات على القلب كثيرة والشيطان وساوسه خطيرة وأكثر ما يرد على الطيبين والصالحين وطلبة العلم وأهل المساجد أكثر من يجد وساوس هم هؤلاء يصدهم ويقف لهم عند كل باب يقف لهم عند كل طريق للخير فالمعركة حامية حامية الوطيس بين هذا المخلص وبين ما يرد عليه من طرق الشيطان فاحذر أيها المسلم احذر من عوائقي عوائقي السير إلى الله عز وجل عليك أن تخلو مع ربك عز وجل وأن تفتش على آفات النفس وأن تبحث في تيايا النفس وفي جنبات القلب كم رياء ستجد كم سمعة ستجد كم محبة للمدح ستجد كم وكم من شهوة؟ خفية او ظاهرة ستجد انك لن تقف على الداء حتى تصارح هذه النفس وحتى تكون صادقا فيما بينك وبين نفسك قبل ان تكون صادقا فيما بينك وبين اخوانك وبينك وبين دعوتك وبينك وبين طلبك, طلبك للعلم النفس سويداء القلب لو نظرت لو نظرت لو وجدت ولو بحثت لا ولو فتشت لا اطلعت ايها الاخوه اننا بحاجة الى صدق وبحاجة الى معرفة خبايا النفوس وبحاجة الى معرفة الفوز الحقيقي الفوز الحقيقي ها امقرأوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه راضية في جنة عالية هذا هو الفوز هنالك الفوز يوم أن تؤتى الصحيفة بيمينك وتعلم أنك قد صدقت وتعلم أنك قد أخلص هذا هو الفوز لا فوز الشهرات ولا المنازل ولا الرياء ولا مدح المادحين ولا سناء من اثنى عبد الله عبد الله إن سناء من يثني على أهل الخير هم شهداء الله على أرضه وليس ذا ممنوعا لكن الصادق لا يطلبه بل إذا أردت أن تحقق إنه يكرهه يكره المدح والثناء لأنه يعلم أنه بحاجة إلى عتاب, عتاب وعاذل بحاجة إلى من ينصحه يذكره بحاجة إلى من يزجره ويقول أخلص أخلص كي تتخلص أخلص كي تتخلص إننا بحاجة إلى أن نصدق مع أنفسنا في البحث عن عيوب النفس بتحقيق الإخلاص لله رب العالمين إخلاصا صادقا عندها سنسعد بطلبنا للعلم وسنسعد بدعوتنا وسنسعد بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بل ذكر الإمام الذهبي أن بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يبتلون بأذى وعقوبة وقد يضربون قال الإمام الذهبي ذلك ذلك لفساد نيتهم ذلك لفساد نيتهم فإن المرأة قد يعاقب لا أنه في مقام الفضل لا أنه في مقام الرفع لا أنه في منزلة الدعاه الصادقين إنما يعاقب لانه اراد اراد الدنيئه واراد المنازل الهابطه واراد النوايا السيئه واراد واراد من الامور السيئه عبد الله انهم رضوا جميعا وربك لم يرضى وهب انهم مدحوك جميعا وربك يذمك وهب انهم اقبلوا عليك جميعا واعرض عنك ربك وهب انهم وهب انهم اكرموك وانت عند ربك مهان هب ماذا سينفعك ماذا سينفعك فليتك ترضى والانام غضاب لي ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب علينا أن ننظر في هذا الأمر وأن نسعى إلى تحقيقه صادقين بأن نخلص لله رب العالمين وأن نفتش في أنفسنا تفتيش الباحث عن العين لا تقل الحمد لله أبشرك أنا من المخلصين والله ما عرفت الإخلاص بعد والله ما أدركته ولا بلغت منزلته ما تقول هكذا لا تقول هكذا فإن السلف كانوا يزدرون أنفسهم ويتهمونها ولا يحبون مدحها مع ما كانوا عليه من صدق وإخلاص ونقاء وصفاء أما نحن غشش كثير ومع هذا تشعر نفسك أنك من المخلصين غشش كثير وتعتقد أنك من المخلصين علينا أن نصدق فإذا صدقنا أعانل الله عز وجل فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين الصدق يعينك إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهوي الى الجنه ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه لا تعش مع نفسك مخادعة لا تعش مع نفسك وهي مليئه بالامراض مليئه بالادواء مليئه بالداء وانت تحسب انك في مقام المخلصين لا والله لما ذكر الذهبي بعض عبارات السلف انه قال انه قال ما اذكر خطوة واحدة صحت فيها نيتي في طلب الحديث قال الامام الذهبي والله ولا انا والله ولا انا والله ولا انا هم كانوا هكذا في هضم انفسهم وفي ازدراء انفسهم فاتش ايها الطالب المبتدئ المبتدئ حقق الاخلاص كي تنزل عليك الفتوحات العظيمة وكي تجد اثارا في طلبك أطالب العلم المتوسط حقق الإخلاص أطالب العلم الذي في مرتبة الكبار حقق الإخلاص حقق الإخلاص كي تسلم دعوتك ويسلم لك أمرك إياك, إياك. لقد كانوا يخافون اقرأ في بعض ما كتبه أبو الفرج الجوزي وقد كان يحضر له مئات الألاف حتى الملوك والأمراء يبكون بين يديه كان أبو الفرج الجوزي يقول يا ويحي إذا نجى هؤلاء وهلكت أنا يا ويحي إذا نجى هؤلاء وهلكت أنا ويقول يا رب إن عذبتني فلا تخبرهم إن عذبتني كان أبو الفرج الجوزي يقول يا رب إن عذبتهم فلا تخبرهم كي لا يقال عذب من كان يدل عليه عذب من كان يدل عليه كانوا يخافون على أنفسهم غاية الخوف وكانوا في غاية من التواضع كان شيخ الإسلام يمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني كان يلتمسون البراري والأماكين الخالية كي يناجون ربهم عز وجل لا يفرحون بكثرة الأتباع كانوا يطردونهم كانوا يطردونهم إنما هو فتنه للمتبوع وذل للتابع كانوا يكرهون يكرهون لأنهم يعلمون أن هذا ينقص الاخلاص ويكدر الخاطر يكدر الخاطر وينقص الإخلاص الاخلاص معاشر الإخوة الاخلاص نجات وسعادة وسلور وطمأنينة كيف إذا رضي الله وهب أنهم غضبوا كيف إذا قربك الله وهب أنهم قد ابتعدوا وكيف إذا وضع الله لك القبول كيف إذا وضع الله لك القبول وقد يكون امتحانا واستدراجا فاحذر يا عبد الله احذر يا عبد الله احذر مما يدخل على القلب ومما يفسد العمل ومما يكدر الحال علينا أن نراعي هذه الأمور غاية المراعاه وأن نخاف الخوف العظيم نخاف الخوف العظيم نخاف الخوف العظيم أن يقال لنا يوم القيامة إنما إنما صليت لأجل كذا إنما دعوت لأجلي كذا إنما تعلمت لأجل كذا إنما اعتمرت لأجل كذا إنما حججت لأجل كذا إنه غذا خزي عظيم ومهانه عظيمة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين لك اللهم اجعلنا من المخلصين لك اللهم, المخلصين لك. اللهم اعفو عنا اللهم اعفو عنا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 بما تنظر وتتاثر بما تسمع وتتاثر بما تعلم وتأثرها يكون تأثرا بالغا قد يبعدها عن الحضيرة الإسلامية وعنوان كلمتي في هذه الآوناه الوجيزة هي الانتكاسة عن الدين نسأل الله السلامه والعافية وهذا في الحقيقة قضاء مضاجع الصالحين فكان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهذا الأمر الذي يجب أن يخاف منه له أسباب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه وأصل هذا الأمر إخوة كرام قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وأصله قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأصله كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فالحذر من أسباب الزيغ فالله تبارك وتعالى يخبرنا أن هؤلاء قد زاغوا فأزاغ الله قلوبهم كما كتبها أول مرة لماذا؟ لأنهم مالوا عن طريق الحق مالوا عن طريق الهدى وفعلوا أسباب الضلال بعدما جاءتهم البينات وجاءهم الهدى والكتاب المنير فلما زاغوا وبدلوا وغيروا كان الجزاء وفاقا من جنس العمل فكانت عاقبة أمرهم خسرا لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها انما العبره بالخواتيم وهذا يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان هذا الذي سبق عليه كتاب قد بدل وغير إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار وهذا باعث إلى الخوف وإلى عدم الاغترار وإلى عدم العجب بالنفس حتى يكون لقاء الله تبارك وتعالى. لهذا يقول بعض السلف. لو كان أحد رجلي في الجنة والأخر خارجها ما امنت مكر الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت ابنة الصديق هم الذين يسرقون هم الذين يزنون هم الذين يشربون الخمر قال لها لا يا ابنة الصديق وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يكون قد قبل منهم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة هذا دافع إلى عدم الاغترار وإلى عدم العجب إلى أن يلق الله تبارك وتعالى وأما الشطر الآخر منه وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الذي ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فهذا دافع إلى عدم bias وعدم القنوط من روح الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا الشطر الثاني من الحديث باعث إلى عدم اليأس على كل هذه مقدمة ينبغي أن ترسخ في الأذهان أن الله تبارك وتعالى لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم لهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني فعلوا أسباب الميل عن الحق وعن الهدى وزاغوا وبدلوا وفعلوا أسباب الزيغ أزاغ الله عز وجل قلوبهم كان الجزاء من جنس العمل نسال الله ان يثبت قلوبنا وإياكم أجمعين وإن من أسباب الانحراف وأسباب الانتكاسه عدة أمور ومن أهمها هو الاغترار بمفاتن الدنيا والإقبال عليها فإن الإقبال على الدنيا كل الإقبال حتى, تكون حتى يكون العبد يعني الدنيا مبلغ علمه وتكون الدنيا مبلغ أهمه ومنتهى علمه فتكون عاقبة أمره خسرى وإن هذا الأمر وهو الاغترار بالدنيا والإقبال عليها بالكلية يورث الغفل عن الله تبارك وتعالى ويورث الابتعاد عن ذكر الله عز وجل وهذه أمور تؤدي بالعبد إلى الانتكاسه نسأل الله السلامة والعافية إخوتي في الله إن الدنيا انكب عليها كثير كثير من الناس وأقبل عليها بكليتهم فمنهم من بحث فيها على الرئاسة وبحث فيها على الجاه ومنهم من شغله اللهو واللعب والطرب وجعل حياته كلها في الدنيا هكذا ومنهم من اشتغل بالصفقات التجارية والأموال تجميعا حتى وجد نفسه بعيدا كل البعد عن الله تبارك وتعالى وهذا أمر خطير فمن الناس من صرف عن الحق بسبب خوفه عن الملك فهذا هرقل قد جمع قومه وقال لهم بعد أن غلق عليهم الأبواب فيما صح قال لهم من أراد منكم الرجد والفلاح فليتبع هذا النبي فصاح من كان في القصر وخرج كالحمر يبتغون النوافذ والأبواب فقال ردوهم علي فردوهم عليه فقال إنما أردت أن أختبر نياتكم الذي منعه وكان قريبا على الإسلام ولكن الصحيح أنه لم يسلم الذي رده عن هذا هو الخوف على الملك والخوف على المناصب والخوف على المال والخوف على الولد والجاه فحدث له انصرافا عن الحق والعياذ بالله فقد ينشغل الإنسان بهذه الدنيا فتصيبه من النكسة ما تصيبه وعلامة بعضهم في هذا أنه خفي لا يظهر معالم الإسلام على جسده ولا على بدنه تجده يعني يقبل على اللباس الإفرنجي ولا يريد أن يظهر معالم الإسلام على ملامحه من إظهار اللحية وكذلك الإذار يكون فوق الكعب وكذلك تغطية الراس إلى غير ذلك فقد ينتهز الفرصة بعض المغرورين وبعض الفساق فيحثونهم على الغي وعلى الفجور فيجد نفسه في منأى عن الحضيرة الإسلامية إخوة الإسلام إخوة في الله ينبغي أن تظ... أن نظهر شعائر الإسلام على جوارحنا وعلى أبداننا تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى وما هذه الدنيا ينبغي أن يستيقظ الإنسان من غفلته ويجعل ويقتصد فيها ويجتهد في العبادة لأن المطلوب هو الاجتهاد في أمور الآخرة والاقتصاد في أمور الدنيا وواقع الناس اليوم أنهم يجتهدون في أمور الدنيا ويقتصدون في أمور الآخرة ومع أن الله تبارك وتعالى ذم الدنيا بقوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فأعظم الناس غرورا من امتن الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فيقول هذا لي أنا لها أنا جدير بها ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا فهذا هو المغرور الذي يفعل, أصحاء الذي يفعل أسباب المعاصي وينتظر الغفران والجنة دون أن يعمل لها دون توبة ودون إنابة والله تبارك وتعالى يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون فاقول الله تبارك وتعالى يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يطمعون في لقاء الله تبارك وتعالى الذي هو اكبر ما طمع فيه الطامعون ولا يؤملون لقاء الله تبارك وتعالى الذي هو أعلى ما أمل فيه المؤملون بل رغبوا عن الله تبارك وتعالى وهذا هو حال من أعرض عن الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا كما قال الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فهذه هي الصفة الكافر الذي لا يرجو لقاء الله أو صفه العاصي النائي والبعيد عن ذكر الله تبارك وتعالى لا يرجو, لا يرجو لقاء الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا يعني بدلا عن الآخرة وطمأنوا بها يعني سخروا نياتهم وإرادتهم وعزائمهم عليها وكأنهم خلقوا للحياة الدنيا نسأل الله السلام والعافية قال الله تبارك وتعالى والذين وطمأن بها والذين هم عن اياتنا غافلون الايات الكونيه وايات الرسل والايات المقروئه التي جاء بها الرسل سواء ايات الرسل التي تسمى عند الاشاعره والمعتزله معجزات او والصحيح تسميتها بايات كما جاءت حتى على لسان القوم البينه وما جئتنا ببينه فأتي بآية إلى غير ذلك فالآيات عنها معرضون لا ينتفعون بها قال الله تبارك وتعالى أولئك مأواهم النار يعني مسكنهم وهم فيها خالدون سواء بما كانوا يكسبون سواء أنهم جاءوا بالشرك والكفر أو بالمعاصي إلا أن صاحب المعصية كما هو مذهب أهل والجماعة لا يخلد في النار وهو تحت المشيئة إن شاء عذبه الله بعدله وإن شاء غفر له برحمته ربنا تبارك وتعالى إخوتي الكرام الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بأوضة ما سقى الكافرة منها شربة ماء الشيخ العثيمين يقول الدنيا يعني بأسرها كلها منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى الآن ليس الدنياك أنت فقط بل دنياك ودنيا غيرك لو تزن عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ما لهذا ابن القيم يقول في الدنيا الرخاء فيها يعقبه البلاء والبقاء فيها إلى فناء ثرورها مشوب بالحزن أمانيها كاذبة آمالها باطلة صفها كدر عيشها نكد فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت يعني قد ايقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء فيها من الله واعظ وعنها زاجر ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها فابى ان يقبلها الدنيا ملعونه ملعون ما فيها غير ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلم إخوتي الكرام احذروا من الدنيا والمطلوب فيها الاقتصاد وإلا فستهلك العبد ويكون مآله إلى الانتكاسة هذا وإن من أسباب الانتكاسة في الدين مخالطة رفقاء السوء وكذلك مخالطة أهل البدع والأهواء بل إن من أعظم الانتكاس التي يصاب بها الإنسان مخالطة أهل البدع أن يراها دين ولا يرجع إلا إذا شاء الله فالأمر في هذا خطير والمطلوب هو صحبة الأتقياء الصالحين أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي قول الله تبارك وتعالى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين فأي شخص يحب شخص ستنقلب عداوة يوم القيامة بل وقد تعجل لهم كما هو مشاهد في الدنيا قبل الآخرة تنقلب عداوة شديدة جدا إلا المتقين ولهذا يقول إمام الحنفاء وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما اتخذتم من دون الله أوتانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وقد تعجل لهم كما هو مشاهد بين أهل الأهواء وبين أهل الخمور والفجور كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض فنشاهدهم أنهم في تنافر بخلاف المتقين فأي شخص يحب شخص ستنقلب عداوة إلا أن يكون أصلها على إيمان وخطوره الصاحب أنك تكون على دينه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قل لمن تعاشر أقول لك من أنت فإن كنت تعاشر أهل البدع وتخالطهم فأنت مثلهم وإن كنت تعاشر وتخالط أهل الزيغ وأهل الأهواء فسيسحبونك ويجرونك إلى الهلاك والعياذ بالله لأن الصاحب ساحب فينبغي الإنسان أن يكون على حذر من رفقاء السوء فإن خلطة رفقاء السوء يعني سبب من, سب من أسباب انتكاس انتكاسة العبد ولابد إذا كان الإنسان مبتلى بهذا أو انتكس بسبب يعني رفيق سوء فعلاجه أن يترك رفيق السوء ويترك أهل البدع ولابد من إيجاد البديل لأن التعامل والمعاملة مع المنتكس لابد من معرفة السبب الذي أداه وأرداه إلى الانتكاسة فتريد خبرة بمن أصيب بها حتى تقطع هذه العلة بالكلية ويوجد البديل الآخر لأن كثير من الناس من انتكس بسبب النت والنساء والاختلاط والعياذ بالله أو انتكس بسبب رفقة أهل البدع والزيغ والأهواء فالواجب عليه والواجب على من يدعوه أن يعرف السبب فيقطع هذا الأمر ويوجد البديل الذي يريده الله تبارك وتعالى اذا اخوتي الكرام لا ينتظر الإنسان الاخره فيعض على يديه الندم فيقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إذا من أسباب الانتكاسة والعياذ بالله يعني رفقاء السوء هذا وإن من أسباب الثبات على الدين مخالطة الصالحين كما قال الله تبارك وتعالى فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين ينبغي نفس أن يصبر نفسه على السنة لأن هذا هو الفرقة الناجية وحده يكون هو الفرقة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة قال من هي يا رسول الله قال الجماعة والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فهكذا ينبغي الإنسان أن يثبت على دين الله عز وجل ويجتهد ويتابر بالدعاء والتضرع والصبر على هذه الدعوة لأن الله تبارك وتعالى يقول وجعلناهم وجعلنا منهم ائمه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يعني جعل الله تبارك وتعالى من بني إسرائيل ائمه يعني أنبياء ودعاة وعلماء جعلهم ائمه جعل منهم ائمه قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين ويحذر الإنسان من رفقاء السوء هذا وان من أسباب الانتكاسه عن هذا الدين اخوتي الكرام الذنوب والمعاصي ف وكذلك النساء سواء كانت في الأماكن المختلطة من الجامعات أو المدارس أو المعاهد أو الوظائف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ويقول صلى الله عليه وعليه وسلم ما رأيت من قصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا الشيخ العثيمين يقول الرجل الحازم ليس هو أنا وأنت يقول ليس هو انا وأنت من يقصد به الخطاب يعني ينظر الصحابة يعني تذهب بلب الرجل الحاز من الصحابة لأن الخطاب كان لهم هكذا يقول الشيخ العثمين ليس هو انا وأنت فما بالك يعني انا وأنت فالأمر خطير جدا يعني مخالطة النساء فتؤديه الإنسان إلى الانتكاسة والعياذ بالله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله قال الحمو الموت الحمو الموت يعني أشد لماذا أشد لأنك أنت تدخل على بيت أخيك لا يكلمك أحد أبدا أما انا أدخل لبيت أخيك سيمنعني حتى الصغير ولكن أنت تشوفها منتفية فقد تدخل على المرأة في لباس يعني كذا فتكون العاقبة خسره والعياذ بالله على كل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاط فالذنوب والمعاصي لها أثر وخيم رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورت الذل إدمانها حياة القلوب ترك الذنوب وخير لنفسك عصيانها شكوت إلى وكيع فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فينبغي للانسان أن يبتعد عن القنوات الهابطة فقد يكون في الإنسان يعني الإنسان خلوه. فتدعوه نفسه إلى النظر إلى القنوات الخليعة أو الهابطة أو يعني تتشرب نفسه شيئا من هذا فيكون عاقبة أمره الزيغ والهلاك والعياذ بالله وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وهذا هو يعني الثبات على الدين بأن يكثر الإنسان من الطاعة ويجتهد فيها ويبتعد عن أسباب المعاصي وهذا دليل الإخلاص قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله إيش؟ لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعم بالله يعينه فينبغي الإنسان أن يكون صادقا في التزامه، مبتعدا عن الذنوب والمعاصي وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم ولهذا الإقبال على المعاصي والذنوب ينافي شكر النعمة وقال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وهذه انتكاسة والعياذ بالله وشكر النعمة هي الصيد المفقود وهي هي شكر النعمة كما يقول الإمام البغوي شكر النعمة هي قيد الموجود وصيد المفقود وأعظم ما يتحصل عليه الإنسان هو الإسلام والتقوى الإيمان أفضل نعمة فقيدها بشكرها شكرها أن وشكرها أن تتحدث بها يعني أن الله عز وجل هو الذي تفضل بها عليك والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وكذلك تعمل بهذه الدعوة داعيا صابرا متعلما علما على نهج السلف الصالح وتشكر نعمة الله على هذا لأن طلب العلم والعمل به هذا من أعظم المطالب الذي ينالها الإنسان هذا وإن من العمل به الدعوة إليه تحذير من أهل البدع والزيغ وحماية هذا الدين من من دخل فيه يريد هدمه سواء عن جهل منه أو بحسن نية أو بغير ذلك قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا قال وكم مريد للخير لم يبلغه ثم قال راوي الحديث في نهايته ولقد رأيت عامتهم يقاتلون مع الخوارج يوم النهروان إذن الذنوب والمعاصي سبب من أسباب الانتكاسة وعلى من ابتلي بمعصية الواجب عليه البدار بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تتمحها ينبغ الإنسان يبادر بالتوبة من قريب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى فإن فعل ذلك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 سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما هذا وإن من أسباب الزيغ وأسباب الهلاك العجب بالنفس والاغترار بها والثناء عليها وأن ينظر نفسه أنه قد سبق غيره ونسي أو تغافل عن على أن الطريق لمن صدق وليس لمن سبق فينبغي على الإنسان أن يخفض الجناح وجاء في الحديث بينما رجل ممن كان قبلكم مرجلا شعره مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قال العلماء من السلف أن هذا التجلج الحقيقي ولا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى وافته أنه تعجبه نفسه بينما رجل ممن كان قبلكم قيل أنهم بني إسرائيل تعجبه نفسه مرجلا شعره مسبلا إزاره والسنه في الشعر أن يكون غبا حينا وحينا كل هذا دفع النفس لنشوتها وإلى التعالي يترك الإنسان ترجيل الشعر بين الحين والحين وهذه سنة ينبغي للإنسان أن يتبعها بعض الناس لا يخرج إلا وشعره منتشت دائما كل لحظة وكل حين لا من السنة ترك مشت الشعر بين الحين والآخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة كما أمر بالاحتفاء أحيانا وأمر إذا صعد الإنسان في السفر يكبر كل هذا علاجا للنفس من نشوتها ومن العجب ومن التكبر فالاحتفاء سنة أحيانا على ما فيه من المنافع الطبية بينما رجل من من كان قبلكم مرجلا شعره مسبلا إزاره والإسبال محرم يعني متوعد صاحبه بالنار وقال الشيخ ابن باز فهو كبيرة من الكبائر الإسبال كبيرة من الكبائر دون ما خيله أما إن كان بالخيلاء فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه معنى لا ينظر إليه لا ينظر إليه يعني, رضا يعني نظرة رضا وإلا فالله تبارك وتعالى يراه لا شك ولكن قوله لا ينظر إليه يعني نظرة رضا فهذا محرم وكذلك الإعجاب بالنفس فالأمر أخي الكريم خطير الإغتراب بالنفس وازدراء الآخرين وتظن نفسك إنك أنت أقدم منه استقامة فقد يكون عنده برا بامه قد فاق كثيرا من أعمالك أنت فينبغي الإنسان أن يخفض الجناح لإخوانه فإن من أسباب الزيغ والهلاك هو إعجاب الإنسان بنفسه هذا وإن من أسباب الانتكاسة ترك الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فينبغي الإنسان أن يتحرى أوقات الإجابة كأن يكون الثلث الآخر من الليل أو بين الأذان والإقامة أو ساعة الجمعة وهي آخر ساعة من يوم الجمعة فهذا ينبغي أن يتضرع الإنسان في هذا الوقت ويدعو الله تبارك وتعالى الثبات وفي الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى محاضرة بل محاضرات في أسباب الانتكاس عن دين الله تبارك وتعالى وكذلك أسباب الثبات على هذا الدين وهذه كلمة وجيزة أصليها تبارك وتعالى أن ينفعني بها وإياكم وأن يثبتنا على هذا الدين فإنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد وفي الختام معاشر المسلمين عباد الله لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر باسم مكتب اوقاف الخمس ومدينة الخمس واهالي الخمس عامه بالشكر والثناء والدعاء لله عز وجل ان يؤلف بين قلوب الجميع ثم بعد ذلك نتقدم بالشكر والثناء والدعاء لسماحه الوالد العلامه عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه لهذه المداخلة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعله هاديا مهديا ونسأل الله أن يطيل في عمره على طاعته وثانيا جزى الله خيرا الشيخ أبو عبيدة المصراتي وأبو حذيفه المصراتي وأبو مصعب وأبو عبد الله محمد الأنجر وأبو حذيف الكبير وجميع من حضر جزى الله خيرا الجميع وجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا وجزى الله خيرا الحضور وجميع من ساهم في هذا الملتقى الذي نسأل الله أن يجعله مباركا ونترك الكلمة في نهاية هذا الملتقى للشيخ أبو عبد الله كي يقدم لإخوانه فجزاه الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنشكر إخواننا المشايخ شكرا جزيلا على ما قدموا كما أشكر الشيخ الوالد العلامة عبيد الجابري على كلمته الطيبة النافعة وهكذا جميع من حضر نشكرهم جميعا على حضورهم ومشاركتهم في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا وهكذا إخوتي مجالس أهل السنة والجماعة مجالس خير ونفع وذكر لله جل جلاله لا تجد فيها إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجالس تربية وتصفية مجالس تدعو للخير ولفتحه وتنهى عن الشر وإغلاقه هذه هي مجالس أهل السنة والجماعة مجالس السلفيين لا تجد فيها إلا الأمن والأمان والسلامة والإسلام فهي دعوة بحق تحقق التوحيد الذي هو أس الأمان وتحذر من الشرك الذي هو باب الفتن والشر والخوف ولا أجد وصفا بليغا في وصف مجالس أهل الحديث وأهل السلف الصالح إلا قول القائل لنا جلساء ما نمل حديثهم لا يمل حديثهم الباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فإن قلت أحياء فلست بكاذب ولو قلت أمواتا فلست مفندا لا تجد في مجالسهم إلا الأمن والأمان تعليق بالله عز وجل وربط للناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إننا نغبط على هذه المجالس يقول أحد السلف إنكم والله في نعمة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما أنتم فيه من خير لجالدوكم عليه بالسيوف فلنحمد الله عز وجل على هذه المجالس ونشكره سبحانه وتعالى على ما به علينا جميعا من هذا الفضل فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فجزاكم الله خيرا جميعا وجزى الله من ساهم في إنجاح هذا اللقاء خير الجزاء ولو بكلمة طيبة نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبع احسنه والحمد لله رب العالمين